استو أقيموا صفوفكم واعتجلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا